عن أنت قال قد مأناكم من عقل أو غرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق الغنم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وقولوا سمنكم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جنوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بتلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا تجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون ونحيق بعضهم على بعض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 قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدء عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده عن أنس قال فزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أذكر فهو حرام عن سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس بأي شيء دويا جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيهما وخاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه باب السواك وقال ابن عباس: بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستل عن ابي موسى قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اعععع فالسواك في فيه كأنه يتهوى. الحبيف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأني أتسوق بسواك؟ فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأكبر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما عن البراء ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مفجعك فترضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن كتاب الغسر وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ترتسروا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابه بدأ فغسل يديه ثم يترضأ كما يترضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه فغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابه عن عائشة قالت كنت أتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق عن ابي سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحو النصاع فارتفلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسر فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو ألفا منك شعرا وخير منك ثم أمن في ثوب عبن عبات أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه كانا يغسلان من إناء واحد عن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرغ على رأسه ثلاثا عن ابي جافر قال قال لي جابر أتى ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفي قال كيف الغسل من الجلابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف فيفضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا عن عمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما للغسر فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض والتنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وفي رواية ثم تنحى فغسر قدميه ثم اتي بمنزيل فلم ينتفض بها قال ابو عبد الله يعني لم يتمسح به فهي رواية فناولته خرقة فقال بيديه هكذا ولم يردها فجعل ينفض الماء بيده عن عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتفل من الجلاب دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكثيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيتر فقال بهما على وسط رأسه عن عائشة قالت كنت أغتفل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه عن ألس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نتائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جفى رضوءه عن محمد بن المنتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضه طيبا قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نتائه ثم أصبح محرما وهي رواية قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوخ على نتائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا عن أنث وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نتائه في الساعة الواحدة إلى الليل والنهار وهنا إحدى عشرة قال قلت لأنث أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه وعن قتاده أن أنسا حدثهم تسع نسوة عن علي قال كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال فرضأ وغسل ذكرك عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وضيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وترضأ وضوءه للصلاة ثم اغتفل ثم يقلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى فشرته احاض عليهم ماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتفل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نعرف منه جميعا عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاة ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأتها ثم تكون بيدها على شفتها الأيمن وبيدها الأخرى على شفتها الأيسر وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس عن أمها لئن بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وخاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أمها عن ميمونة قالت سفرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليمن امرأة أبي صلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت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 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنست منه فذهب فاوتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فيرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقض أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وترضى للصلاة عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنبة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضأ واغسل ذكرك ثم نم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلت بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل عن ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوبأ ويصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط وذلك الاخير وإنما بيناه لاختلافهم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين عن عائشة قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنت بسرف حث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفسي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاد غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة عن عائشة قالت كنت أوجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين. فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفسي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائد وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائد عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وعيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فتزرت وهي حائض. عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا ماشر النساء تصدقن تدكنن اني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشير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 قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حابت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها باب الاستحابة عن عائشة أنها قالت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 فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغتلي عنك الدم وطل وفي رواية إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتثلي وطل عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تطمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب كن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه كانت احدانا تحيض ثم تقرب الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنبح على سائره ثم تصلي فيه عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدماء الصفرة وطلت تحتها وهي تصلي قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقفعته بظفرها عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عط وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كث أغفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائد عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرفة من مسك فتطهري بها. قالت كيف اطهر بها? قال تطهري بها. قالت كيف? قال سبحان الله تطهري بها. فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها أثر الدم عن عائشة أن امرأة من الأمطار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتثل من المحيط قال خذي فرصة ممسكة فتوبئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وكل نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرطف في الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القطة البيضاء تريد بذلك الصهر من الحب. عن معاذة أن مرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا فلاتها إذا صهرت. فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله عن حفة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدمت امرأة فنزلت خفر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست قالت كُنَّا نُداوي الكَلَمَ وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلَّا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا بِجِلْبَابِهَا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 يخرج العواتق ذوات الخدود او العواتق ذوات الخدود والحيض وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفة فقلت الحيض فقالت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 ولا يحل لهم أن يتم ما خلق الله في أرحامهم عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتتلي وقلي عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا عن عائشة أن أم حبيبة السحيض السبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتتل فقال ها دائر فكانت تغتتل لكل صلاة عن ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مخترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على قمرته إذا سجد أصابني بعض توبه كتاب التيمم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت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 وليس على ما فأتنات إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما معهم ما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي صدلا، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس على ما، وليس معهم ما. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فحدي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحبي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالروب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليطل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة عن عائشة أنها استعارت من أثماء قلابه فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهما فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيم فقال أسيد ابن حبير لعائشة جزاك الله خيرا فرى ما نزل بك أمر تكرهينه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 حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام عن عمران بن حسين الخزاعي قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشم وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه قال لا ضيء أو لا يضير ارتحلوا ارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضع ونودي بالصلاة فطلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القرم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابه ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم ثار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدع فلانا ودع عليا. فقال اذهبا فبتغي الماء انطلق. فتلقى يمرأة بين مزادتين أو سطيحتين من الماء على بعير لها. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لهم طالتي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصاب قالا هو الذي تعني فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السصيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس أسقوا واستقوا فتقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً مما قال اذهب فأفرضه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلع عنها وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَتَرٍ مِنْهَا شِينَ ابْتَدَأْ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا مِن بَيْنَ عَجْوَةٍ ودقيقة وتويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قالوا لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا خلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الطاب ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء سعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العفش سيما ويذكر أن عمر بن العاص أجنب في ليلة باردة فَأَمَمَّ وَتَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبُ فلم أصب بالماء. فقال عم رضي الله لعمر بن الخطاب عنه رضي الله كنا في سفر عنه رضي الله عنه كنا في عنه رضي الله عنه فلم الله عنه رضي فَتَمَعَكْتُ فَفَلَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْنَّبِيِّ فَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ فَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفْفِهِ الْأَرْضَ وَنَفَقَ فِيهِمَا ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعر فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي وفي رواية أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك وفي رواية ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رتول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجِد الماء، فتمرّت في الصعيد كما تمرّ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنعها كذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها. ثم مسح بهما وجهه وفي رواية ألم تسمع قول عمار من عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعفت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يسبيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا فعيدا طيبا فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم بالصعيد فقلت لشقيق إنما كره عبد الله لهذا قال نعم عن عمران بن حفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مؤتزلا لم يصلح القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أطابتني جلابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يبحيك